وعاد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 صلى على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها